ما تسبق من أمة أجلا وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك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 لَقَالُوا إِلَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِ النَّ مِن كلُلِ شَيطانِر الجمٍ إلا مَنسْتَقَ السَّمَّ فَأتْ بَووا شِهابُ مُبين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 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم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 وَلَقَذْ خَلَقَُ إِن سَانَ مِن فَلصَالِم مِن حَمَائٍِ مسْنُون وَالجََّ خَلَقُناَاهُ مِن قَبللُ مِن النَّارِ السَّمُون وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِمَلائِكَةِ إِن خَالِقُم بَشَرَمون صَل صَالِم مِن حَمَئٍ مَسْنُون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا له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 قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ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 وَإِن جَهَّ مَ لَ مَوردُهُم أَجمَرينَ لَه صَبعََةُ أَبوابُ لِكُبَابٍِ مِنهُم جُزءُم مَقُسُ إِ المُتَّقينَ فيِي جََّاتِ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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عَذَابِي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف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 قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَلَّا اننا لمنجوه مجمعين الا من راىته قدرنا انه لمن الغابرين فلم ما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون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 مِنَ اللَّيْلِ وَالطَّيْرِ أذْهَبَ رُحُمَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قُتِلُوا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنعَكْنِ الْعَالَمِينَ قاله أُلَ إِبَنَاتِ إِ كُتُم فَعلين لَمكَ إِم لَ فيِي سَكْرَتِهِم يَرعْمَونَ فَأَخَذَتهُمُ الصَّيحَةُ مُشْدِقينَ فَجَعلنَا عَهَا سَافِلَنَا وَأَمقَرنَا فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاجِزًا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهُ لَبِالصَّبِيلِ مُقِيمٌ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 ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فَاخْرَجَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَكَانُ يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ وَحِصْفَحِ الْجَمِيلَ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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير المبين كما انزل على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما فوربك لنسألن لهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن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 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَبِرُّ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي أَن انْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ يُم بتُلَكُم بِزَّرع وَزَّتُونَ وَنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كلُ السَّمَراتِ إن فيِي ذَلِكَ ل آيةَ لِقَومِ يتفكرون وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ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 استنكرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنُعْمَى دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتٌ عَادِنِي يَدْخُلُونَ لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا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 يَأْتِيَ يَوْمُ الْمَلَائِكَةِ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكلبين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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 الدنيا حسنة ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي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 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّئَاتٍ أَن يَخْطَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال ليسجدن لله وهم ذاخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى عين اثنين إنما هو إله فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم مَا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ نُفِئ إِلَيْهِ ثم ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُنَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُ الصُّورِ تَنْفُثُ على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ ذَنبَةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى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 فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبراً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 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْعَالَمِ بُيُوتًا تَشْتَغِلُونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ممن خلق ظلالا وجعل لكم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 وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَةُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ نَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيوومَ نَبُعَثُ فيِي كلُ أَّة شَهيدًا عَلَهِم مِن أَفُصِهِم وَوجئ الن بِكَ شحييدًا على أُلَ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 وَل نَجز النَّهُم أَجرَْهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَوا يَعْعمللُون فَإِذاَا قََدَقُر عََ فَْتَعِذَ بِاللهِمِ الشَّيقان الروج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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَلَا زَا لِسَانُ الْعَرَبِيُّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عليم.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 ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ عادُوا حَرَّ مِنَّا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 مَتَّقَ قَوْمًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وإن